وقل رب اغفر ورحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة ننزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجردوا كل واحد منهما مئة جلدة